114. ومن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين 115. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت.